بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الح.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 وجاء فرعون وَمَنْ قَبْلُهُ وَالْمُؤَتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّوَابِيَ إِنَّ لَمَّا طَغَلْنَا أُحَمَّلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أُذْنُ وَعِيَّةٍ فَإِذَا نَفْخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ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 يوم إذن تعرضون يوم إذن لا تخف منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها أم قرأ كتابيا إني ظننت أن ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جن نَتٌ عَالِيَةٌ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ